بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اتبع بنا واله بعد نتكلم اليوم باذن الله تعالى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه قبل البعث كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم في قومه قبل ان يبعث قبل أن يكون نبيا كيف كانت حياته كيف كانت أخلاقه كيف كانت معاملاته بيعه وشراعه فهمنا جواره للناس في, في جيرانه ومثل هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم أحسن قومه خلقا كان أحسن الناس خلقا وأصدقهم حديثا كان أفضلهم في الأخلاق وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة أعظم الناس أمانا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال الفحش هو الكلام القبيح والأخلاق التي تدنس الرجال الأخلاق التي تلوث أي رجل خلق الكذب خلق الخيانة خلق الغدر، خلق الحسد خلق كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هذه الأخلاق القبيحة تدنس تلوث تسيء تكره في الحديث ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الدنس هو شيء غير نظيف حتى كان أفضل قومه ملوءة صلى الله عليه وسلم المروءه صفة في النفس تحصل صاحبها على فعل الخير وعلى الابتعاد عن الشر هذا شيء في النفس يدفع صاحبه إلى فعل الأمور الطيبة وتمنع صاحبها من فعل الأمور السيئة القبيحه هذه تسمى مروءه فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مرؤة وأكرمهم مخالطة يعني يخالط الناس يعيش بينهم يسلم على هذا يتبسم في وجه هذا يبيع لهذا ويشتري منه ومثل هذا كان أكرمهم مخالطة وخيرهم جوارا أفضل الناس جوارا وأعظمهم حلما الحلم هو الصبر على الأذى مع القدرة نحن نقول فلان صابر إذا كان يصبر على الأذى ولا يستطيع أن يفعل شيئا صبر على الرد مع القدرة على الرد زي زيد يظلمني وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا لا أستطيع أن أقاومه لا أستطيع أن ألد الظلم فماذا أفعل؟ أصبر. هذا يسمى صبرا الصبر عندما يظلمك أحد وليس لك حيلة معه أما الحلم فزيد يظلمني وأنا قادر على أن أرد ذلك أنا أستطيع أن أدافع عن نفسي ولكنني أصبر أقول احتسابا لله أصبر لكي لا أنشر شرا أو لكي لا أفعل شيئا فهذا يسمى حلما على مع قدرته على الرد هذا يسمى حلم تجد بعض الناس مثلا يسب الشيخ يسب الأمير أو الرئيس وهو يستطيع أن يعاقبه ولكن يقول يعني جاهل ضعيف اتركه يعني لمثل هذا او يتركه ترفعا هذا يسمى حلم وهذا من حسن الصفات أيضا ومن أصدق الناس حديثا ومن أعظمهم امانه فلهذا كان الناس يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بالأمين كان مشهورا بينه بالأمين لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة الحميدة والفعال السديدة من الحلم والصبر والشكر والعدل حليم صابر شكور عدل متواضع التواضع ضد الكبر العفة ضد الفحشاء لا يذهب إلى الفواحش، الجود هو الكرم والشجاعة والحياء، حتى شهد له بذلك ألد أعدائي، حتى أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم شهد بذلك. قال نعم نعرفه على حسن خلوه، وهو النضر بن الحارث بن النضر بن الحارث من بني عبد الدار، حيث كان هذا النضر بن الحارث كان يقوله. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا. فلد شد اشد عداوه. النضر بن الحارث كان يقول قد كان محمد فيكم غلاما حدثا يعني غلاما صغيرا ارضاكم فيكم يعني هو أثره لكم رضاه يعني كان مرضيا مقبولاً عند الجميع وهذا النضر بن الحارث من المشركين الذين كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقكم حديثا وأكثركم صدقا في الحديث وأعظمكم أمانة أكثركم أمانة حتى إذا رايتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر فهمنا نطلب من الحارث لم يكن مسلما كان كافرا وفي يوم من الأيام وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ذلك هذا أمر هذا اليوم اجتمع رؤساء مكة لكي يتفقوا على قول واحد قالوا نريد قولا واحدا وقت الحج قد اقترب وسيأتينا الناس من كل مكان ومحمد سيتكلم معهم نريد كلمة واحدة نتفق عليها لا نريد اختلافاً هذا يقول ساحر وهذا يقول شاعر وهذا يقول مجنون الناس عندما يسمعون كلاماً مختلفاً سيقولون إن قومه لا يعرفون من هو فنريد أن نتفق على كلام واحد نقوله لكي يصدقنا الناس جميعاً نقوله هو كذا فقالوا نقوله هو ساحر فقام النظر من الحالس وهو عدوه هو مع المشركين يقول إنه كان فيكم غلاما حدثا كان غلاما صغيرا أرضاكم فيكم أكثركم رضا كنتم ترضون عنه وأصدقكم حديثا أكثركم سلطا في الحديث وأعظمكم أمانة وأعظم الناس أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب في صدغيه يعني في جانبي رأسه رأيتم الشيب الشعر الأبيض يعني بقي معكم زمنا طويلا حتى بيض شعره لأن أبوعة الله عليه وسلم عند الأربعين وجاءكم بما جاءكم يعني جاء بهذا الذي جاءكم به قلتم ساحر هل هذا يعقل كان فيكم أربعين سنة صادق الحديث حسن الجوار طيب المعاملة أمينا في أمانة يعني مؤديا للأمانة وانتم تعرفون هذا فهل يعقل أن نقول اليوم هو ساحر الساحر هذا معروف من, من بدايته وأنه بدأ في السحر ثم قال لا والله ما هو بساحل لا نستطيع أن نقول هذه الكلمة للناس قال ذلك في معرض الاتفاق على ما يقولونه للعرب الذين يحضرون الموسم قاله في أثناء كلامه في الاتفاق الذي كانوا يتفقون عليه يتفقون على قوله في الموسم يقولونه للعرب في الموسم في الموسم يعني في موسم الحج في وقت الحج ماذا نقول له هو هذا الموسم هو الذي يتكرر كل سنة في نفس الوقت معرب يعني في خلال في أثناء, أثناء في أثناء الكلام خلال الاتفاق على ما يقوله المشركون من أهل مكة للعرب في الموسم حتى يكونوا متفقين على قول مقبول يقولنا كذلك لما سأل هراكم ملك الرومي لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه وقد كان أبو سفيان مشركا في ذلك الوقت سأله هل كنتم سأله أسئلة طويلة وسيأتين بإذن الله تعالى أيضا قصته ولكن هنا يقول هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقال أبو سفيان لا لم يكن مشهورا بيننا بالكذب قبل أن يقول أنا نبي فقال رجل ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله فهمنا ورد هذا في أول صحيح البخاري والحديث يعني لا يمكن لشخص لا يكذب على الناس يأتي اليوم ويكذب على الله هو كان يستحي أن يكذب على الناس فكيف يكذب على الله وهو أعظم شانا وأجله ضرجة ومنزلة وقد حفظه الله سبحانه في صغره من كل أعمال الجاهلية يقول المصنف إن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم في صغره من كل أعمال الجاهلية التي جاء شرعه الشريف بددها كل الأعمال التي كان يعملها الناس في الجاهلية وكانت مخالفة للشرع حفظ الله جاء الشرع بددها يعني جاء الشرع مقابل لها عكس لها الضد هو العكس الشريف الشريك نعم الشريع نعم الشريع نقي وطاهر وبغضت إليه الأوثان بغضا شديدا كان يبغض كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض الأوثان بغضا شديدا يكرهها كراهه شديدا حتى ما كان يحضر لها احتفالا أو عيدا مما يقوم به عبادها حتى إنه ما كان يحضر عيدا من العياد التي يقيمه الكفار من أجلها. فإن وقال صلى الله عليه وسلم لما نشأت لما كبرت بغضت إلي الأوثان بغضت كل رهد في قلبي ما كنت أحبها وبغض إلي الشعر كذلك ما كنت أحب الشعر ومجالس الشعر وقول الشعر ومثل هذا ولم أهم بشيء لم أهم يعني لم أنوي لم أعزم لم أحاول لم أهمل بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين. يعني ما فكرت ما نويت أن أفعل شيئاً مما يفعله أهل الجاهلية إلا مرتين. يعني ما نويت أن أفعل شيئاً قبيحاً مما يفعله أهل الجاهلية إلا مرتين. كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك. ثم ما هممت بسوء بعدهما. حتى اكرمه الله برسالته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سني لما نشأت ما احببت الاصنام بغضت الي الاصنام ما كنت احبها وبغض الى الشعر ايضا ما كنت احب الشعر وما فعلت شيئا من افعال الجاهليه ما شربت خمرا ما ذهبت الى الزنا ما سرقت كذا ما قتلت كذا ما فعلت شيئا من افعال الجاهليه ليس فقط ما فعلت بل وما نويت يعني لم أفعل ولم أنوي أيضا قال إلا مجرتين في مجرتين نويت أن أذهب إلى مكان فيهم يزك مكان الزواج سيأتينا قصته. قال في مجرتين فقط فكرت في هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم صغير كان دون البلوغ يلعى الغنم فهمنا؟ فقال لصاحبه يوما وقد سمع أن هناك زواج في هذا المكان ويجتمع فيه الناس ويشربون الخمر ويضربون بالغناء ومثل هذا فقال لصاحبه ما رأيك أن تحفظ لي غنمي وأنا أذهب هذا اليوم لأشاهد كما يشاهد الشباب فقال صاحبه نعم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ترك غنمه ذاهبا إلى هذا المكان وفي الطريق شعر بالنعاس فجلس يستريح قليلا فنام هذا في المساء في الليل فنام قال فلم أستيقظ حتى شعرت بالشمس على رأسي فضاع منه هذا اليوم ومالة أخرى حاول مثل هذا فنام أيضا ولم يستطع فعلم أن الله لا يقدر له هذا يقول ما هممته يعني لم أهم لم أنوي بشيء مما كانت الجاهلية تفعله من أفعال الجاهلية إلا مرتين كل ذلك يحول الله يعني يمنع الله بيني وبين ما أريد من ذلك الله يمنع بيني وبين ما أريد ثم ما هممت بسوء بعدهما ما نويت سوء بعد ذلك حتى أكرمني الله من يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت ليلة لغلام كان يرعى معي أنا وغلام كنا نرعى الغنم معا فقلت لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة لو أنك تنظر إلى غنمي تهتم بها حتى أدخل مكة فأصمر كما يصمر الشباب السمر هو السهر والكلام في الليل يعني أصهر مع الشباب كما يفعل الشباب السمر هو السهر هو في الليل سهر للكلام كما يصمر الشباب يقول النبي فخرجت لذلك أنا خرجت لهذا السبب حتى جئت أول دار من مكة يعني خرج النبي هم يرعون الغنم بعيدا في الصحراء قال فتركت الغنم مع صاحبي وذهبت حتى وصلت إلى حدود مكة إلى أول, مكة إلى أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزامير لعجس وكنت من بعيد تعرفه عندما اقترب من من مكة قال كنت اسمع عزفا العزف هذا الموسيقى لغناء لعرس من بعيد لزواج عزف بالدفوف الدف هو الذي يضربون عليه باليد مثل الطبلة والمزامير المزمار هو الذي ينفخون فيه بالفم لعرس يعني لزواج بعضه. أنا سمعت هذا فجلست لذلك فضرب الله على أذني فنمت جلست في هذا المكان على حدود مكة فضرب الله على أذني أغلق الله أذني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس ولم أضي شيئا يعني لم أستيقظ إلا عندما مستني الشمس نزلت الشمس علي فاستيقظت إلا مس الشمس ولم أقضي شيئا يعني لم أفعل شيئا ثم عراني يعني أصابني مرة أخرى مثل ذلك أصابني شيء مثل هذا مرة ثانية هذا <تصفيق> الذي ينفقون بالفم ويحلقون عليه الأصابع بصوره مختلفة يعني اليوم له أشكال مختلفة ولكن كل هذا يدخل تحت, تحت كلمة مزامين فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في وقت شبابه وهو لم يكن نبيا في ذلك الوقت ولكن حفظه الله تعالى من ذلك وقوله ضرب الله على اذني هذا من المعلوم عند أهل العلم عند الأطباء أن الأذن تعمل ليلا ونهارا الأذن هي الوحيدة التي لا تستريح فإن تعمل ليلا ونهارا وإذا كنت نائما تعمل ولهذا السبب إذا أردت أن توقظ شخصا هو يغمض عينيه تجده أغمض عينيه لو وضعت في فمه شيئا لا يشعر بالطعم لذيذ ليس لذيذا وهو نائم فإن أحيانا تهزه أو لا يشعر لا يحسه ولكن الأذن تعمل بدليل أنك تنادي يا زيد في الصيف. عندما يقول الضوضاء حوله أو عندما يحدث صوت حوله يا يقول لا أستطيع النوم بسببه. فالآذان تعمل ولهذا قال الله تعالى فضربنا لأهل الكف فضربنا على آذانهم أغلق الله آذانهم إذا أغلقت الأذن لم يشعر بشيء حوله ونام نوما طويلا بدون بدون قلب فقال ضرب الله على أذني يعني سد الله أذني فما شعرت بشيء حولي ما استيقظت من الضوضاء ما استمعت صوتا فنمت حتى لم يوقذني إلا مس الشمس استيقظت عندما مستني الشمس يعني نزلت علي الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل ما ذبح على النصب ما ذبح عند الأصنام باسم هذه الأصنام يذبحون لها الإبل يذبحون لها الغنم ما كان النبي يأكل هذا الذي ذبح على النصب النصب نعم جمع النصب جمعه جمع نصابه لا أظن النصب هذا جمع لما يذبح عنده كانوا كان لهم صنمان مشهوران كان لهم صنمان مشهوران اسمهما إساف ونائلة وكانوا يذبحون عندهما في الغالب يذبحون للأصنام نعم فهذا من المحرمات فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه نعم وحرم النبي شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما مع شيوعه يعني مع انتشاره انتشارا عظيما ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجمه على نفسه لم يشرب النبي خمرة اليوم طال الخمرة في روسيا مثلا مشهورة توضع على النوائد تشرب في كل وقت فالذي يمتنع عنها الذي يمتنع عنها مع شهرتها الله فهمنا هذا أكثر تملكا أو أكثره أكثر تحكما في نفسه من غيره. بعض الناس لا يشرب الخمر. لماذا لا تشرب؟ لأنه لا يجدها أصلا. هو مسكين أو هو فقير أو ليس في بلده. فمثل هذا، نعم الحمد لله لا يشربها، ولكن من عاش في بلادها وهي موجودة متاحة ولم يشرب هو أكثر أجر لأنه استطاع أن يملك نفسه في وقته. في وقت الشهوة أو في وقت الهواء ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه مع انتشار الخمر في قومه شيوعا عظيما وذلك كله من الصفات التي يحل الله سبحانه بها أنبياءه ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقي وحيه هذا كله من الصفات التي يحسن الله ويجمل بها الأنبياء ليكون الأنبياء مستعدين مستعدين لتلقي الرسالة. فهم معصومون من الأدناس. الأدناس قلنا أدنس هو القاذورات والكمامة والشيء غير الجيد شيء القبيع. هم معصومون من الأدناس قبل النبوة وبعد النبوة. أما قبل النبوة فلكي يستعدوا لكي يتآهلوا للأمر العظيم الذي سيسند إليه يتآهلوا يعني يستعدوا قبل النبوة ينقيهم الله من هذا لكي يكونوا مستعدين لما سيأتيهم وأما بعد النبوة فليكونوا قدوة لأممهم ليكونوا قدوة تقتدي بهم الأمم لأممهم عليهم من الله أفضل الصلو الصنوات التسليمات هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه هناك بعض الأشياء التي كانت تشير إلى أن هذا الغلام له شأن عظيم بعض الأهل تدل على أنه ليس رجلا عاديا ليس إنسانا عاديا هذا سيكون له أمر مختلف عن باقي الناس ظهرت كثير من العلامات التي تدل على هذا منذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا قال المصنف ما أكرمه الله تعالى به قبل النبوة أول منحة من الله هي ما حصل من البركات على آل حليمة الذين كانوا مستشبعا فيهم أول المنح هي ما أعطاه الله تعالى طيب ما ظهر منحة يعني عطاء أول عطاء من الله ما حصل من البركة على آل حليمة حليمة السعدية الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مستجبعا فيهم كان النبي متصدعاً فيهم نزلت البركة عليهم بركة عظيمة حتى شعرت بذلك حليمة ونحن عرفنا أنه بقي عند حليمة أربع سنوات. طيب رضع النبي في سنتين فلماذا بقي سنتين كانت حليمة هي التي تطلبه من أمه وتصر عليها لكي تبقيه معها لأنها كانت تلاحظ هذه البركة فقد كانوا قبل حلوله قبل نزول النبي إليهم كانوا قبل حلوله صلى الله عليه وسلم بناديهم يعني بأرضهم النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس قبل النزول النبي صلى الله عليه وسلم بأرضهم التي يسكنون فيها كانوا مجدبين مجدبين الجذب هو عدم نزول المطر أرض الجذباء يعني لا ينزل المطر فيها ولا ينبط النبات أرض مجدبة, مجدبة يعني لا ينزل فيها مطر ولا ينبت فيها نبات كانوا مجدبين هذا في الكتاب ليست عندكم مجددين يعني لا ينزل المطر عليهم ارض بني سعد كانت أرضا جافه لا ينزل عليها المطر الا قليلا ولا ينبت فيها النبات فلما صار النبي صلى الله عليه وسلم بينهم صارت غنيماتهم صارت غنيماتهم غنيماتهم تأوب من مرعاها وإن أضرعها لتسيل لبنا لما صار النبي صلى الله عليه وسلم بينهم صار الغنم فيهم الغنيمات هي الغنم القليلة تأوب يعني تعود ترجع من مرعاها ترجع من المرعا وإن أضرعها لتسيل لبنا الضرع الضلع هو مكان اللبن في الناقه والبقره والنشاه وما يشبه وان اضلعها لتسيل لبنا ويرحم الله البصير حيث يقول في همزيته تسيل يسيل اللبن منها من كثره اللبن وهو يسقط بنفسه يقول البصيري وإذا سخر الإله اناسا لسعيد فإنهم سعداء. يعني إذا قدر الله تعالى رجلا سعيدا لقومه فهذا دليل على أن الله أراد بهم السعادة. لأنه أرسل إليهم هذا الغلام أو هذا الرجل السعيد. إذا سخر الإله مناسب لسعيد فإنهم سعداء. ثم أعقب ذلك ما حصل من شق صدره صلى الله عليه وسلم يعني حصل بعد ذلك دليل آخر يدل على النبوة الدليل الأول أن الأجدى التي كانت لا تنبث لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليها نزل عليها المطر وأنبأت هذا دليل هذه إشارة على النبوة إشارة ثانية ما حصل من شق صدره علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني سعد جاءته الملائكة وشق صدره وعلمنا أن هذا حدث أكثر من مرة من شق صدر المبي صلى الله عليه وسلم وإخراج حظ الشيطان منه وليس هذا بالعجيب على قدرة الله تعالى هذا الأمر ليس عجيبا على قدرة الله تعالى فمن استبعد ذلك كان قليلا النظر، يعني من هذا صعبا كيف يفتح الصدر ثم يغلق مرة ثانية ولا يوجد ما يدل على ذلك نقول اليوم يفعل الأطباء هذا الاطباء اليوم يفتحون ويفعلون ما يفعلون ثم يغلقون ولا ترى أثرا بعد ذلك فإذا كان الأطباء وهم مخلوقون يفعلون فما بالك بالخالق العظيم سبحانه فمن استبعد ذلك يعني من قال هذا الأمر بعيد هذا الأمر ليس ممكن كان قليل النظر هذا رجل قليل النظر ليس عنده خبرة بما حوله لا يعرف من قوة الله شيئا هذا رجل ليس عنده معلومات عن قدرة الله سبحانه لأن خرق العادات الأنبياء ليس بالأمر المستحدث ولا المستقبل خرق العادة خرق يعني إفسادها هناك عادات معروفة يعني عادة تخرج الشمس من الشرق وتغيب في الغرب عادة كل يوم من القادر على خرق العادة على افسادها الله سبحانه وستخرق هذه العادة قبل يوم القيامة أن تخرج الشمس من الغرب فان من مغربها فهذا اسمه خرق للعاده فان فإن الله سبحانه قادر على خرق العادات للانبياء فإنه رأينا يونس عليه السلام في ماذا في بطن الحوت وبقي كما بقي بعض الآثار تقول أربعين يوما وبعضهم تقول أقل من ذلك وبكل حال من يبقى في بطن الحوت لا نقول أربعين يوما ولا نقول يوما من يبقى في بطن الحوت ساعة؟ فإن هذا شيء خارق للعادة. موسى عليه السلام ضرب البحر فانشق نصفين. من يقل عن هذا؟ هل العادة أن من ضرب البحر بعصا ينقسم؟ لا، فهمنا. عيسى عليه السلام جعل طيرا من الطين صورة الطير ونفخ فيها فكان طيرا. من يفعل هذا؟ هل العادة أن كل من صنع ما يشبه الطيرا ثم نفخ فيه يصير طيرا؟ فخلق العادات افساد الطبيعة المعروفة وتغييرها هذا في قدرة الله سبحانه وهو القادر. البصيري هذا شاعر شاعر من الشعراء كتب قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم القصيدة فيها غلو كبير البصيري البصير كتب شعرا يمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر كله ينتهي بالهمزة ولهذا سماها العلماء همزية همزية يعني سعداء هذا كيف تلقى ركيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء هكذا كلها تنتهي بالهمزة <تصفيق> كتب القصير فصيدة طويلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل في بعض الأماكن إلى كلام ليس بغير هذا كلام من صفات الألوهية من صفات الله تعالى كان يصف به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظلوب غير مقبول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بهذا الأسلوب ليس بهذه الطريقة وكان من كلامه هذا إذا سفر الإله ناسا لسعيد فإنهم سعداء <تصفيق> إذا جعل, الله إذا جعل الله شخصا إلى هؤلاء القوم شخصا سعيدا إلى هؤلاء القوم فهذا دليل على أن الله أراد لهم السعادة أراد الله لقريش السعادة فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقدر الله أن يكون النبي فيهم لكي يسعدهم وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد وهو صغير قال المصنف ومن المكرمات الإلهية أيضا من الكرامات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث نبيا تسخير الغمامة له في سفره إلى الشام الله تعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى الشام جعل غمامة فوقه الغمامة هي السحابة تغطيه من الشمس في كل سفره حتى يقول ميسرة إذا وقفنا توقفت وإذا رحلها رحلت فكان ميصر هذا غلام خديجة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فكان يقول لاحظت هذا هذه غمامة تمنع الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتغطيه في سفره إلى الشام حتى كانت تظله في اليوم الصائف كانت الغمامة تغطي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الصائف يعني في يوم الصيف شديد الحرارة يوم صائف يعني اشتد فيه الصيف لا يشترك معه أحد في القافلة يعني ليس هناك واحد في القافلة في التجارة تغطيه السحابة كما كانت تغطي النبي صلى الله عليه وسلم نعم قافلة هي المجموعة التي تذهب إلى التجارة كما روى ذلك ميسارة غلام خديجة الذي كان مشاركا للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وهذا ما حبّره إلى خديجة حتى تطبطه لنفسها يعني هذا من الأشياء التي جعلت خديجة رضي الله عنها تحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى هي التي طلبته للزواج وتيقنت أن له في المستقبل شأنه وتأكدت أنه سيكون له شأنه في المستقبل ولذلك لما جاءت النبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي رجع النبي من المغارح رأى الى بيته خائفا فسالته خديجة قال رايت كذا وكذا جاءني رجل فقال اقرا كنت ما انا بقارئ اتينا ان شاء الله تعالى ذكر هذا الخبر ماذا فعلت خديجه كانت اول المؤمنين قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا لا تخف الله لا يضرك بشيء ولا يتركك ابدا لأنك رجل صالح وياتينا ان شاء الله تعالى هذا الأمر ولذلك لما جاءته النبوة كانت خديجة أسرع الناس ايمانا به ولم تنتظر آية زيادة على ما علمته من مكارم الأخلاق لم تنتظر خديجة دليلاً ثانياً ما الدليل أنك نبي؟ يثني بدنانين قوي لا لم تسأل خديجة رضي الله عنها لانها كانت تعلم احوال النبي صلى الله عليه وسلم المختلفه فلم تنتظر آية أخرى زياده على ما علمته من مكارم الاخلاق وما سمعته من خوارق العادات هي سمع قرات صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعلمتها وسمعت عن الأشياء التي تخالف العادة التي كانت تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه السحابة التي كانت تغطيه وحده من بين المجموعة ومن الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان يسمعه من السلام عليه من الأحجار والأشخاص هذا أيضا من الإشارات التي كانت تشير بهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك يقول النبي إني, إني لا أعلم حجرا في مكة كان يسلم علي قبل النبوة حجر كان النبي يرده فيسمع الصوت من الحجر السلام عليك يا رسول الله وهو ليس رسولا في ذلك الوقت وينظر حوله لا يرى أحدا وكان الشجر يسلم عليه فكان إذا خرج لحاجته إذا ذهب لقضاء حاجة أبعدا يذهب بعيدا حتى لا يرى بناء ويفضي إلى الشعاب يذهب إلى الشعاب الأماكن بين الجبال وبطون الأودية والأماكن بطن الوادي يعني المكان المخفض من الوادي فلا يمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا سمع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتفط عن يمينه وعن شماله ينظر يمينا وشمالا من يتكلم ومن خلفه فلا يرى أحدا وقد حدث بذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم نعم يفضي إلى الشعب يعني يذهب إليها نعم كان يسأل نعم كان يسأل ما هذا ومن تكلم ولماذا هذا معي ولكن لم يكن يعرف جوابه فما وليس في ذلك كبير اشكال هذا أيضا ليس شيئا عجيبا فقد سقر الله الجمادات للأمسياء قبله فماذا ليس أملا عجيبا أن تقول كيف يتكلم الحجر نقول وكيف أكل الحجر في قصة موسى عليه السلام كيف أكلت العصا لما القى العصا فاصبحت ثعبانا وأكلت حباله عصيا أين ذهبت عندما أكلت أين ذهبت ثم رجعت عصا مرة ثانية فكيف حدث ذلك قال ليس في هذا لذلك كبير إشكاله فقد زخر الله الجمادات للانبياء قبله فعصى موسى عليه السلام التقمت ما صنع سحرة في العون التقمت يعني أكلته في فمها بعد أن تحولت حية تسعى ثم رجعت كما كانت ولما ضرب بها الحجر لما ضرب موسى عليه السلام الحجر بالعصا، نبع منه الماء 12 عينا لكل سبط من أصبات بني إسرائيل عينه أصبات بني إسرائيل كم 12 لأننا علمنا أن يعقوب عليه السلام له 12 ولدا كان يوسف عليه السلام يقول إني 12 يقول يوسف إني غايته أحد عشر كوكبا أحد عشرة لأنه هو الثاني عشر هو رأى إخوته والشمس والقمر الأب والإن رأيتهم لي ساجدين فقالوا إني رأيت أحد عشرة كوكبا والشمس والقمر هذا دليل كانوا اثنى عشرة نبيا كل واحد منهم كانت له أسرة وكان له أولاده فكانوا يسموها أصباطة لكل صبت من أصوات بني إسرائيل عينهم لما ضرب موسى عليه السلام البحر بالعصا، لما ضرب الحجر بالعصا، انفجرت 12 عين مختلفة كل أبناء واحد من بني إسرائيل يشربون من عينه هذه عين بني فلان وهذه عين بني فلان كانت محددة وكذلك غيره من الأنبياء الكلام ليس فقط عن موسى عليه السلام ليس فقط عن محمد صلى الله عليه وسلم بل هذا للأنبياء عمورا سكر الله لهم ما شاء من أنواع الجمادات لتدل الغطلاء على عظيم قدرهم وقطارة شأنهم هنا